<تصفيق> الله هو اكبر الله اكبر الله هو الله, أكبر الله, أكبر الله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 هيا علی الصلاه هيا علی الصلاه الفلاح حي على الفلاح